وَلَا يَزَالُوا لَيُقَاتِلُوا لَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِذْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُثْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَى حَافِظًا أَعْمَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَأُولَئِكَ حَافِظًا أَعْمَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَنْعَارُهُمْ فِي جَاهِدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْضُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ الونك عني خمر والميسر قل فيه ما اسم كثير وما نافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما أسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون